اِذَا الْقُفِئَ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ دَكَادُ تُمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَالَهُمْ خَزَلَتُهَا سَالَهُمْ خَزَلَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قد جاء